إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأوين الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدكُنَّ عَظِيمٌ تُرْهِفُ أَعْيُنُهَا عَلَيْهِ وَتَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكِ إِنَّكُنَّ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا اننا لنراها في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ للهِ ما هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَت فَذَانِكُمُ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 والتبعت من لآبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بالضعسين.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 وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات شمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات وسبع سبلات خبر وأخرى بسات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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون وقال المنيق أثوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال نصرة اللات قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهم عنيم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآلة حس حصل الحق أنا راوتته عن نفسه أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقالن فتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.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 قال لن أرسل له معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على من يقول وكيل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 عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضة عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَة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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتون بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف لولا لا أن تفندون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 قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دُخُلُ مِصرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُو لَهُ سُجَدَاتٍ وَقَالَ يَا أَبَتِهَا لَا تَأْوِيلُ رُؤْيَآ يَمِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا